بسم الله الرحمن الرحيم قَاهَا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَاهِ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنْزِيلًا مِنْ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَامِ الرحمن على العرش استوى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 أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فلعون إنه طبى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل وزيرا من أهلي هارون أخي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 الذي جعل لكم الأرض مهداه وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا قناكم وفيها نعيدكم وبنها نخرجكم تارة أخرى، ولقد أرناه آياتنا كلها، فكذب وأبان. قال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 أن والسلوان كلوا من طيبات ما أرزق لكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبين ومن يحلل عليه غضبي فقد هوان وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا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 ويحمل يوم القيامة وزرا فالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا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 فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلا وخشعت الأصوات للرحمن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 وَمَسَّ وَسَاءَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَا يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَقَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى